سبلا ل ل ع موسوعه ت ت ه د النابلسي م ا ت و ه للعلوم الاسلاميه ي ق أ ف ل ت ذ ك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 الله لا ل ي خ ق و ن شيئا و ه م ي خ ل ق و ن أ م و ا ت غير أ ح ي ا وما ء ي ش ع ر و ن أ ي ا ن يبعثون إ ل ه ك م إ ل ه واحد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 قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم, الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ف اسماء ا ل ل م كنا نعمل من س و بلى إن الله عليم ب الحسنى فادخلوا أبواب, جهنم فادخلوا أبواب جهنم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 ان تحرص على هداهم ف إ ن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت, وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت.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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أ ل س ن ت ه م الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و أ ن ه م مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 شركه م م على الهدى م ك شركه م دعويه س و غير ربحيه د و و ن ا ل ج ع ذات مضمون من ن أ ف س أ ز ا ا ج وجعل لكم م أ ز و اجتماعي بنين من وحفده ورزقكم ل ب ا ت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 وجعل لكم سرابي لتقيكم الحظ وسرابي لتقيكم ب أ س ك م كذلك يثم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ف إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ المبين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 وإذا رأى الذين رأى ر أ ش موسوعه ا ش ر م ق النابلسي و ا ر ب ا شركاءنا ء ل ن كنا للعلوم و دونك من ف أ ق ا إ ل ي ه الاسلاميه إنكم ك ل ذ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 والبغل ي ع ظ ك موسوعه لعلكم ك ت ذ ر أ و و ف ا ب د النابلسي ل ولا ه عاهدتم إذا ت ق ض ا بعد توكيدها وقد ج للعلوم ت م ا ل ه ي ك ف الاسلاميه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 و موسوعه أ ل النابلسي كُنْتُمْ ت م ع و و ل تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ د ن ك م ف ت ز للعلوم قَدَمٌ د ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ ا س ء ب الاسلاميه صَدَتُمْ ب ي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 فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 ه م ا ا ل ك ذ ب و ن من كفر ب ا ل ل ه م ن بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من أ س ي ه و ق ل ب ه م ط م ئ ن ب ا ل إ ي م ا ن و ل ك ن من شرح ب ا ل ك ف ف ر صدرا ع ل ي ه م غضب م ن الله ولهم ع ذ ا ب عظيم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 و موسوعه م النابلسي ا ل و ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ج ا ه د و وصبروا ا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها, يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها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 فكلوا م ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا ن ع م ة الله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون فكلوا مما رزقكم واشكروا كنتم الله حلالا طيبا نعمة الله مما طيبا نعمة إن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 ولئن صدرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صدرك إلا, الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون